يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهره، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَكْفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم أنكم قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرْمَةَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَيْتُمْ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 والمحصلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخبان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهوروا وإن كنتم الله على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا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 ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه يهلك المسيح مريم ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء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 وجعلكم ملوكا وأتكم ما لم يُؤْتِ أحدا من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وَلَا ترتدوا على أدباركم فتن خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم الأربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض او فساد في فكانما قتل الناس جميعا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك فِي الْأَضِلَّةِ مُسْرِفُونَ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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم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 ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 وليزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والنصارى وَالنَّصَارَى مَنْ آمن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 بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ملكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 ولكن كثير منهم فاسقون. يعجبتي خطني القرآن بيرجعون بدين ما مستيق القرآن خير شيخ سعد الغامدي.